فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُمْ نَفَرِيضَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فانكحوه النبئ أهلهن، وآتوهن أجرهن بالمعروف محسنات غير مسافحات، محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان، فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة.